ق م و س و م ه النابلسي ل ل ف أ و ر د ه م ا ل ن ا ر و ب س ا ل و ر د ا ل م و ه

م و ح ص ي د و ع ه النابلسي ل ل ع ل ه م ف م ا أ ل ا س ل ه م ي ه

و م ا ز ا د و ه م غير تتبيب ربك وكذلك أخذ ذ إ ا أخذ ا ل ق ر ى و ه ي ا ل م ة إ ن أخذه أليم ذ شديد إن في ى

ا ل ايه لمن خاف عذابك

م و س و ع ل ا ت ك ل م ن ف س إ ل ا ب إ ذ ن فمنهم ه ش ق ي و س ع ي د ف أ م الاسلاميه ي ن

فعال م ا يريد و أ م ا الذين س ع د و ا ففي ا ل ج ن ة ففي ا ل ج ن ة خ ا ل د ي ن فيها ا خ ل د ي ن فيها م ا دامت ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض إ ل ا م ا

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ة